السلام <تصفيق> عليكم قابوا بسم الله الرحيم الحمد لله الحمد لله السلام ونعوذ بالله تعالى بشهر ونفسنا ومن سيئات أعمالي فهم يهد الله تعالى فلا من دلنا ومن يؤذي فلا هذي لا إله إلا الله ولا شريف له واشدنا محمد العبد ورسوله صلى الله <الوصف> عليه <تصفيق> وآله <تصفيق> وسلم اللهم لا حلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم أما بعد هذا الكلام نواصل ونستكمل حديثنا مع القصص القرآني رجلنا نواصل حديثا قصة من القصص القرآني ذكر الله عز وجل في سورة الذقرة جملة وذكرها كذلك في سورة النساء وفي سورة النح وذكرها مبصلة في سورة العارف هذه القصة إخوة هي قصة أصحاب السابق ذكرها ربنا عز وجلنا فقال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر لذي في السبت إذ تأتيهم حتالهم يوم سبتهم شرعان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك لملوهم بما كانوا يفسدون وقلنا إخوة في الله بأن حاصل هذه القرية وهذا حاصل هذه القصة بأن أهل هذه القرية التي ذكر ربنا عز وجل بأنها قرية كانت حاضرة البحر يعني قريبة من شاطئ البحر مدينة ساحلية كلفهم الله عز وجل بتكليف شرعي هذا التكليف يتمثل بأنهم أميروا أن يصطالوا السمكة في حتال جميع أيام التسبوع وما على يوم واحدة ويوم السفد يبا المولى تبارك وتعالى لك أن تصطال قول لأيام السفد كل أيام التسبوع ما على يوم واحدة هذا اخوتي في الله يظهر لنا مدى تعامل الناس مع الامر الشرعي قلنا اخوتي في الله قبل ذلك بان ابواب المباحات اكثر من ابواب المحرمات ما هو اكثر إخوة؟ المحرم والمباح المباح اكثر يعني ابواب المحرمات ربنا عديدها لك عز وجل حرم لك احرم وابح لك تشرب ماء كل شيء كل تشرب دابا تشرب ماء شنو قاصي تشرب, تشرب ماشي عد كده انت هنا باب المحرمات مباحات ربي قاعد يعد علينا كم يا اخو الباب اللي يعد عليه قد ايه طيب المولى عايز يحرم عليك ان تاكل الميتة ورحم الخنزير ومولى لغير الله ذيبي وهذا ذكر المحرمات من المطعومات لك ماذا تاكل كل حال ابو الضاني تقول ماعس تقول بقره تقول يقول لي ما ماشي طيب مرة حلها الله عز وجلالا يا باب, باب الحلال يا إخوة باب واسع وباب الحرام ضيق فماذا يفعل الشيطان؟ الشيطان يأتي يا إخوة يضيق عليك أبواب الحلال تجد الإنسان يعني ربنا أباح كل حاجة ويجي الخمر فلو ربنا نهاء عنها يفعل هذا ليه يرتكب هذه المعصر أقول لك كل ماشية من البحوم ما يأتي لحم الخنزين المولى عز وجلال أباح لك تزوج أجل المرأة لكن إخوة الإنسان اللي قد يعلم هل بني إسرائيل؟ هل ربنا قال لهم اصطادوا مساء اليومين؟ اليومين ما تصدوش؟ مثل ثلاث أيام وأرمعة قال اصطاد ستة أيام ويوم واحد ما تصطادش فيه فبدأوا إخوة يعتادوا قال الله إذ يعدونا في السابت اليوم الواحد إذا أقول بنا حرموا يصطاد عليهم فبدأ يصطاد إمتى؟ يوم السابت فإمعانا في العقوبة عقبهم الله عز وجل بأن يأتيهم السمك يوم السبت فقط وإذا ظلم أن ارتدبت ما عرّب الله عز وجل عليه يعقبك المورة تورك وتعبير فالمورة عز وجل ماذا فعل له يبقى قال إذن تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعة يوم السبت تأتي الحيتان الأسماك الطرافية فوق سطح الماء إذن لو أخذ السمك بيده نسجد ويوم لا تسبتون لا تأتيهم كذلك ينبلوهم بما كانوا نفسهم ومؤمنوا كنت أعتديت يبا ربنا يعاقبك المولى كبارك فقلنا إخوتي في الله فانقسمت القرية كم قسم دلاث الأقسام قسم الذين ارتكبوا المعصي أهل المعاصي اللي هم مصطروا يوم السبت فأم النوئة يعني السمك بيأت يوم السبت فهم عمروا حييق وضعوا الشباك في يوم الجمعة وساقوا إليها الأسماء في يوم السبت فوقع السمك في الشباكة في يوم السبت ويوم الأحد إيه؟ أخذ من الأحساب أو أنهما قاموا حيضان أحواض يعني فساقوا إليها السمك فوقع السمك في هذه الأحواض يوم الليل يوم السبب ويوم الأحادي تدرسيت فهذه أخوة الأرض ذا دي حيلة محرمة تتحايل على محرم الله عز وجل فانقسم دي قرية ثلاثة أخسام من فعلوا هذا اليوم مصطل يوم السابت أو من فعل هذه الحيلة دي, دي قسم قسم الثاني هم أهل الإيمان ماذا انصحوه؟ وعيضونه قولوا ماذا حراق بمعصية الله تبارك وتعالى قسم الثالث أهل السلبية في المقيد هؤلاء يخشفون بأعصب وسيكت بل بدأوا يلوم أهل الإيمان دا بين صاحبوا أنه لما تفعل هذا المعصي؟ قولوا لما تعيضون قوما لله مهلكم أو معذيهم عذابة شديدة قولوا بتنصحوهم ليه؟ سيبوهم لأهلكم وعفدهن فماذا كان الرد يا قالوا معذرةً إلى ربكم ولعلهم يتقون إيبا أنت بتنصح العاصر الذي يفعل عاصر إليه؟ معذرةً إلى ربكم نزول الله رب إحنا بلغنا ونصحنا فانقسموا قلية ثلاث بعد ما نصحوهم لم يستجيبوا لهم ماذا كان نتيجة؟ كنا لابد من المفاصلة المفاصلة إليه؟ قالوا لا يبوز لنا أن نساكنكم في البلد وإنتم تتكبوا المعصر طب هذه بلدنا ماذا نصنع أدوم الله ابن صوف بيننا وبيننا نبني صوف ونجعل له أبواب قالوا لا لا نريد أبواب ربما نحتاج إحاجة منكم طب خلاص اجعلوا الأبواب واجعلوا لها مغالق من الداخل من جهتكم أنتم وبدأ طبعا هؤلاء إصطاد ويقلوا سمكوا بالسد ويفعلوا ليما يشاء وقلت للآخرين تعدوا عموا هذه المعاصلة زي تاخو احنا قلنا ايه الانسان ذكرت انسان بمعصيه ولم ينتهي ماذا يجب على قلنا المفاصله اه على طول انا انكرت بقلبي واقعد معاه وبيشرب سجائر وانا انكرت عليه بقلبي واقعد مع قاعد مع في انكار بالقلب زي كده في العمل صاحبك في البيت جار لك قلت له بيتدخين حرام قلت له الفتاه بتاعه لم ينتهي في تعمل ايه معاه اول ما يولع عيد سيجاره ولا ما ينفعش اقعد معاه وانا وانت في مكان واحد فلا يوجد لي انا وانت مكان واحد في وقت التدخين تروح تشربها في البلكونه وتترك لي مكانك انا او نمشي لا ممكن اقعد معاك قد بتمارس المعصير لكن المشكلة المستمع عباس انت يوم ما اجدنا داي بيطبطب على العاصي وده بيهني المبتدئ وده بيضحك في وش مش عارف مين فراينا المنكر تاجر انت واحد قاعد وبتنا جنب وشغل بيجيب لك كليبات واغاني فبنت قاعد تعمل ايه زي ما باش كله خلاصين ما تقفلو يا اما مش معانا هو طبعا ان تمشي معهم لا خلاص خليك نقفلها لكن انت شايف واحد بيفعل في معصيه قاعد وانت قاعد طرفه ولا ده صديقه حبيب قاعد ما يدوز هيك فهما انقسموا دا دا دول احسن دول عاملوا سوق ايه اعتزلو بعض فتم كل يوم يخرجوا اليهم في وقت الضحى وقت الضحى يخرجوا ايه اليهم لاجل ايه لاجل ان يقضوا بعضهم لم يخرج اليهم لا وقت الضحة ولا وقت الزواء ولا وقت العصر الشمس اقتربت من المغيفة وننظر ماذا حدث له فتسلق رجل الجدار فنظر أول موصل لآخر الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذا الجدار النظر قال والله يا قوم لا أرى إلا قردة وخنازي لا أرى إلا قردة وخنازي قال أهل التفسير قالوا مسخ الله الشوخ إلى خنازي والشباب إلى قردة النسان ليه اللي يقرد؟ فضرعاً قاموا عليهم الباب فكان الإنسان الذي يمسخ قرد أو خمزين يأتي إلى قريبهم طبعاً تخير مسكناً وتنير إخوات واحد يصطاد والتاني لا يصطاد ده يدخل معه في الصور والتاني يعني بي فهذا هو ده موسخ قرد ينظر فهو يعرف أخوه لكن التاني معه قدامه فكان يأتي إليه ويتمسح به فيقول له ألم أكن أنهك عن هذا مش حصرتك تقول لك ابتعني عن مقصية الله تبارك وتعالى فيهز زيله أيك ربنا تبارك وتعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بإيس بما كانوا يقصقوا فلما عتوا عما أنه عنهم كنا لهم كونوا قرادة خاسقين السؤال يا إخوة هنا ربنا ذكرت لي أنجان الذين نهوا عن السوء أخذ بالذين ظلموا طيب الناس اللي شاهدونه سكت دوت ما عقبتهم قال ابن عباس هلكوا مع من هلك فالناس اللي رأوا هاي السبير بيقول داخل ايه وربنا أخذك معاهم لأن انت رأيت المنكر ما انتهاك عليك ولا حتى غصة ولا ذكر لأخذهم الله وعزوا بإيه معهم ثم بعد ذلك يا أخوة الدرس الماضي حرام لماذا ما سفر مضاه لانتقرأ لأنهم فعلوا فعل اشبه بالحلال. فعل اللي هو عملوه دي اشبه بالحلال. فمسقهم الله لحلال اشبه ما يكون? اشبه ما يكون بالانسان. ثم طبعا سألنا سؤالي اخوة. خلاص? فقلنا هل سيقع هذا في الامة? هل في امة النبي صلى الله عليه وسلم سيقع فيهم مسح? ها? لا. هذا في برسل ما؟ إذا ما قلت الغير سيقع في الأمة رجول صلى الله عليه وسلم يقوى قال أي؟ قال لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي خسف وقذف ومسر سؤال كثير لا تقوم الساعة حتى يكون في أمة خسف خسف نوع إيه؟ يخسف بيه آه. خلاص؟ الخسف يعني ما سأقول إذا كان في مدينة اسمها ما كنت القاهرة إيه؟ قصيب دي خلاص النبي قال سابع الخس طب والقذف اللي والمسخ ربنا يمسخه غير يمسخه كائن مزروع اي حاجة. المسخ ده في الامه فالصحابه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا وطيل ومتى ذلك يا رسول الله ومتى ذلك متى يقع الخس والمسخ والقذف قال اذا ظهرت المعازف وكثرت القيام وصوربت الخمور فيه حاجة لسه لا يوجد مفروض إليه ظهرت المعازف المعازف اللي هي إيه؟ الدربوكة، آلات اللهم، والموسيقى، والأغاني، وكل ذلك، كل ذلك يكون فيه في المعازف خلاص؟ طيب، وكثرت القيام المغنيين يعني دلوقتي مغني لكل مواطن المغنيين أكثر من مين؟ أكثر من المستمعين قرآن بالثالث سُرِبَتِ الخُمُور لا باقي حاجة يا لسه طب الإنسان يحضر وهو بني من أول ما فعل العقوبة ما ربنا بعد قد إيه لا في نعرفش المد الله القادرية متى تنزل لا تدري ماذا تقع خلاص يا إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونلنا في أمتي أقوال ما بيقوله بكتب سيكون هناك أمتي أقوى يستحلون عارف معنى يستحل يعنيه لا يعني أنا أقول بأني ده حلال يستحلون الحرة الحرة لهو الزنة دلوقتي طبعا نقول لك إحنا إيه نحن نجوزين عرفي ده زنة هاو يستحل بالورقة دي يقول لك إن ده حلال تدعمها ليه الرسول أي أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنتاجها باط باطي باطي لا نكاح إلا بولي وشهدها لابد من الإشهار قولك إحنا أشهرنا أصدقائنا في الشلة اللي معنا فين الإشهار دي؟ هل أصل؟ فهذا يا إخوة إيه؟ لا يجوز هل يا إخواني هذا تحايل على شرع الله تبارك وتعالى؟ قولك يا سبعيل ورقة دينا أنت زوجت فين أين الولي؟ طيب لو الأب موجود يا إخوة ينفع الأخ يزوج أخته ووجود أبوك؟ لا يجوز له. لا يجوز <صدقا> مع وجود ربي أن يتقدم الولي عالمين حال الولي يبه هذا الأفضل يبدي يستحيلون الحرار والحرير الحرير ده معروف وحرام على مين؟ على رجال ولا ذكور؟ ذكور فقال <تصفيق> تماما ما شاء الله يسمي ذكوري زكور، أمتي يعني حتى لو قلت لسه في اللف قلوا ولا عمته يقولون خاتب دهك تذكر المذكر؟ رسول ما قال لشي الذكور لا ينبس حرير ولا ينبس حرير ولا دار فالنبونا نحياتي أقوام يستحلون الحرار يعني فور فرجي للزنع والحرير والخم استحل الخم سميها ذلك الشمبانيا سميها وسكي سميها بيلا شميها ما شيء فيها وإحنا سمعنا شيخ في الأزهر إلينا بفتوى لك إن ما يسكره كثيره فقليل وإيه يعني اللي يسكر الكثير لكن القليل ده مش حاجة يعني انت بكنفله خامس سجارات بنجو مثلا ولا حاجه ها ادوبك بتسكر في الخمسه يبقى انا شلت اربعه مفيش حاجه خلاص يا على حسب كلها على حسب تمام الدماغ خلاص يبقى انا الامر ايه ده والله كلام والله قبل الكلام دا. خلاص يبقى سحبنا الحيره والحيره والخمره والمعازي الايه التي لله كنت <تبضل> في القدارس واحد جاء يقول له شيء يعني سيم التهامل بغجل ده ابن يدين معادي ده بعض فرقة موسيقية كم خلاص كل الألات اللي انت كل الألات المحرمة قول لك ده احنا بنمدح في الرسول ده احنا عامل حضرة عشان يحضرها النبي النبي هذا بالغناء ده ده عبد الله ابن عمر سمع سطراعي بيعزك بي اخوة وضع اذنيه اصبعيه في اذنيه إلى أن جاوز المكان بعيد فأقول له غلامه تبتسمع أولا ما لا تسمعش فرفعه وزيقه قال هكذا رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تقول لي وبعدين برضو لسه تم فيه شيخ يسأله يقول والله إذا إحنا يعني الموسيقى الخفيفة مفاش حاجة لك الموسيقى الثقيلة يالله مشكلة لو تعرف الخفيفة الثقيلة زي عم الشيخ تخدها للشيخ تقول له خد عم الشيخ اسمع لنا المقرى على لله لنا خفيف ولا تقيل خلاص انا روحي للشيخ عادل يقضيها النهار كله في الجامع يجيبوا ايه يجيبوا امسيه ويسمعوا الاغاني في ما خدنا الكلام النبي بيقول يستحدوه قال يقول لك دي قلنا حلال ولاد لو انت الاناشيد الاسلاميه والاغاني الاسلاميه كل طبعا ده ليه ان تجس الشيطان على الناس وانا قلت لك قبل كده اي حاجه حط لها اسلاميه تعرف ان هي ايه انها ضلال وما فيش اسلام ده ما ينفعش مع حاجه ثانيه فكر إسلامي فرح اسلامي ااا لك ما هو اسلام خلاص الليبراليه الاسلاميه علمني قل ده ما ينفعش حاجه تبقى معاه أبدا. اسلام يعني اسلام خلاص لكن هو توعد الله الرسول قال ده كله ايه تلبسات شيطان من سفله الرسول قال يكون لنا في أمة اقوام من استخدموا الحرره والحريره والحر والحرير ولا اذا لنا إلى الى جنب علم يرفع عليهم بسالحه لهم ياتيهم رجل لحاجه هم عندهم بيغنوا في مكان عندهم في جبل ولا صحر وعندهم يعني عندهم حفل مساء يذهب إليهم رجل لحاجة فقير يقولون من عايز صدق هم طبعا مش مشغولين يقولون عد عليهم بك خلاص قال فيبيتهم الله عز وغيرا ويضع العالم ويمسف وآخرين قرده وخنازيلة إلى يوم القيامة ويمسف آخرين قرده وخنازيلة إلى يوم القيامة طبعاً إحنا بعض الناس هؤلت إيه يقول لك الله أصحنا إيه الخسف ده بنشخوص في الأمة قلنا أخوة لو, لو وقع يعني مثلا كل واحد يغني بقى على طبيعه هل ممكن واحد يغني؟ إنه هو لك كل البلد تبقى مستقيق فيش غناء؟ ليه؟ أكد المولى عز وجل يا أخوة يريد منك أن تأتي إليه راقيباً تنتهي عن الأمر ذا؟ ومعزيبه بالقوة كان أتى بيك رامي ثاني يا ابن القيم قال ومن لن يمسخ في حياته سيمسقه في قبله من يمسق في حياته يمسق فيه يمسق الله العفوى العادي أطلاص أخوه ده بسعدنا سؤال الدرس الماضي قلنا هل إخوة من يمسق ها من يمسق هل يتناسق قلنا رسول صلى الله عليه وسلم ولم يصويت عن ذلك وإننا ذاتنا ثلاث أحاديث الحديث الوصول إلى رسول صلى الله عليه وسلم القرى لهوى الخلازير كما في صحيح مصر. هل هي مما مسخ الله؟ يعني هل هي مما مسخ؟ فقال إن الله عز وجل لن يهلق قوما أو يعد قوما فيجعل له نسلا يبقى أخواننا وربنا أهلا هذه القرية ابن عباس قال ظلوا ثلاثة لا يأكل ولا يشربوا ولا يتناكعوا ثم ماتوا يبقى إذا مسخ الله القوم اللي يجعل له نسل رأس إخوة وإن القرارة والخنازير كانوا قبل ذلك. بعد كده فأنا هنا هتكلم عن, إيه؟ عن مبحث عن الحيال. الحيال ده هو عن التحايل وعلى شرق الله عزيزه. طبعا الحيال عرفها احنا حديث جامر بن عبد الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح مكة. إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير وبيع الميتة والأصنام. فقال رجل يا رسول الله فما ترى في شحم الميتة فإن ندهن بها الجنود والصفر ونستصبع بها فقال قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم شخومها فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانا يعني اليهود ربنا حرم عليهم شخوم الأنعام فهم عمقوا يجمعوا الشخوم ديك يروح باقي عيه ويقضي الفروس بتاعتها وياكل مين يقضي الفروس بتاعتها عشان يشوف التحايل لك عشان ان انا ما بيت حلال المردين حرمها عنك حرم الله عليه وليه ايه عليك هذا الشيء ايه معنى الحيلة اخوة الحيلة قالوا هي التوصل الى المقصود بطريق خفية توصل الى المقصود بطريق خفية انت عايز تصدد الامر اللي انت عايزه بس ايه المردين واحد يكون طلق مراتانه ثلاثاً ظلما طلقت مينه ثلاثاً لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجه فرون رح يجيب صاحبه أنا هاج أقول لقد أنا فتجوزها كده يعني صوري كده وهي وبعد ينطلقها عشان هي أتجوزها هو عجاس اللي ميني للمقصود اللي يجوز مرابي الأمين باستطاريق ميني عرف فن هو يوم يفعل مقصية مباشرة لكن عارف انت بتتحايل على الشرع. هل عارف لو ظني ان ربنا لا يعلم? ده كده يكفر بالله. لو يعلم ان ربنا تبارك وتعال لا يعلم بما يفعل يكفر بله تبارك وتعال. ما ينفع يا انت تتحايل على صديقك على الانسان زيك لكن ربنا عزيزا الذي يعلم خائنة الاعيو وما تخفي. وما بكيف تتحايل على ازاي تتحايل على ربك سبحان وانت عارف يعلم ما في أنفسكم وعارف ان انت ميتك تتحال على الشرع ده نازم يا اخوة تزواجها زوايق شرعي وهذا زوايق بدون اتفاق سابق يعني وطلق مراته سابق أو انتهى الأرض فاجي واحد عجبته تقدم لها وتزواجها زوايق شرعي والراجل ده تزوج يعني ليقضي عمره معه فقدر الله حسب خلافات فبعدك اللي راح تنق يبقى عندها ايه؟ يجيس يو أنت زواجها لو تاني تجوزها سنة ولا سنتين ولا ثلاث سنة ولا أربع سنين ولا خمس ولا مئة سنة حكم النكاة دا ايه؟ باطي اللي انت بتحيل على مين؟ بتحيل على الشورة راس إخوة؟ أنا طبعا انت اليسان دائمين ايه؟ يعني كما سترى يعني وقلنا اخوانا احنا الماضي تلاقي زماعة جابلك أغاني ولا أحد فقبل ما يبدأ أقولك نشغل أسماء ده الكسر تسمع اسمائي للحسنة بعد أن تسمع عليه الرأس. لهذا اخوة وخافوا عليه أن يكون هذا السهزاء بآياتنا. اسمائي للأقرب. وانت بتستهزت بآياتنا. لأن احنا كنا اخوة لكل إن إنسان يعني بيشرب الماء بيشربه ثلاثة. فهم يقدمونه خمر فمسك الخمر كده رحل باسم الله. شيره الحمد لله. ده خمر. حكم ليه يا يكفر بالله عز وجل لماذا بدي تستهزئ؟ استهزئ بشيء الاه تبارك الله فالحيله التوصل الى الشيء بطريق مين؟ بطريق مخفي خلاص يا طيب الحيله بتنقصب باعتبار ما توصل اليه الاربعه اقسام ادي توصل بطريق مباح الى ابطال حق واثبات باطل حكمها حرام أم الثالث أن يتوصل بطريق مباح إلى إثبات حق وإبطال باطل هذه واجب أو مستحب أم أن يتوصل بطريق مباح إلى إبطال مستحب أو إحقاقه وهذا الحكم أو إحقاقه مكروه وهذا مكروه الرابعه نتوصل بطريق مباح إلى إثبات مستحب أو إبطال مكروه خلاص يا اخو انا بطريق المباح إلى إطار حق وإثبات باطن. خلاص؟ قلنا يا أخونا الدرس الماضي إن لو رجل معه كامل معه سبعين جنيه. سبعين ألف جنيه عن الزكاة ولا؟ عليه الزكاة. المفروض إن الزكاة يا حول إمتى مع هذا الزكاة؟ عند حول الحرب. خلاص عند إيه؟ الحرب. فهو بقول لك اللي زكاة وبدأ الحول عنده بيأتي في رمضان فهو في شعبان ومعه سبعين ألف ومتجوز أربعة ومعه سبع تشر عين فهو كل واحد فيه حدي له ويه وعطيه جنيه فالدك روحة خمسة جنيه جي رمضان لا يملك وني صاد بعد رمضان هلوما قطع تعين وهان في الفلسطين. فهم لو اعين يصرفوها. <تصفيق> <تصفيق> منه يصرفوها. لخطر ما ما ياخدهش منه ومتان. فهذا ايه فطبعا ايه? ده بيتوصل الى ايه? بطريق مباح? ولما يعطي اولاده مباح ولا مش مباح? ايه. بطريق مباح عشان ايه? الى اثبات ابطال حق واثبات مين? واثبات باطل. مش مخلوه ايه بهذا الامر بهذا طولنا الرجل طلق امرأته ثلاثة لا تحلهم بات حتى تفهمك على زوجه الغيور. وروح تفهمها. عشان يتجوزه. الزواج ده ايه? باحهم. ايه اتزول. لك ما القاصل ايه? بات باطل. ويبطال مين? ويبطال حق. لثالثان. الرجل اراد ان يضع امرأته في نهار رمضان. لو جمحها في نهار رمضان عليه كفار. قد فرد يسوم شهرين متتابعين. ويقضي اليوم اللي هو ايه? اللي هو افطر. خلاص اخوة؟ يعني نسيب ببنسبب شهرين في يوم. هو طبعا عشان يحتال على الشرق. وقال له يلا بينا امه وليه كده بروحيه. ومعني شيء ما هو اسكندرية. فهو <تصفيق> راح اسكندرية اخوة مش عشان خاطر ايه? ومش راح اسكندرية عشان خاطر آآ <تصفيق> آآ شغل ولا عمل ولا ما. هو يتحايل على الشرق. وروح اسكندرية خلق وصافر. وإن كنتم على فمن كان منكم ماليضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى. آآ الدنيا حارة في البلد. فقال لك احنا شفت لنا السنة دي رمضان حن نبهد لعملها سخنة فيه. فيجي احنا اول ما رمضان لكم أسف. عدت يا ايه اخذ رمضان في اسكندرية وبعد قليل نقضيه في الشيطة ان شاء الله. خلاص? ايما هو يخلنا بيفعل امر ده ليه? اتحايا على الشهر. الراس صفر ده واحد على فواقه ولكن والله الغرض يا اخوان ايه اه بتباطل وايه ويقال ايه حق خلاف رجل جامع امراته في نهاري رمضان شوف هو زي ايه في نهار رمضان وهذا الرجل ليس عليه شيء لك الفا صح ابوص و صاحب عود الريان؟ ايوه راجل بس يسعد الشام راجل اخوه قادم من سفر جه هو مفك خلاص دخل البلد تعرضوا فجيب قدر اللؤلؤه اللي زوجته باهرت من الحي خلاص وقت السبت خلاص? صاحب عوصة. طالع عوصة. مريد. خلاص? لكن باش خلاص. طبعا عني الاتحاول ايه? بهذا القرش. خلاص ايه? وبعض شبهات طبعا نستدل بها بعض الناس على اسبات الحياة. في بعض الناس يقول لك شبهات قالتك ده الحياة لا يجوز ان احنا نستخدم الحياة. ايه الدليل قال لك فيه قليلة? قول المولى فبارك وتعالى على ايوب عليه السلام وخص ضغط فضلك به ولا تحمل. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابًا رأسه يا عليه السلام في مرضه أقسم أن يضرب امرأته مئة ضرب هلأ؟ يضربها ليه؟ بعد شعر بعد شعر أين أشي الله يقول لك كلام دي؟ لا <تصفيق> أعلم هذا يا أخوة قوم للكلام الذي ذكر في هذه القصة من الإسرائيليات لا يعوّر عليه قال لك بعيش شعرها قال لك مسمعيكش كلام لكن ما نعلم هذا. مورة تبارك وتعالى اخبرنا ان هذا ان يضرب فعل في اقسم. ثلاث ما هذا الفعل مهنادي. ان يضرب امره ايه? اني اقسم. فالمورة تبارك وتعالى امره ايه? قال له واخذ ضغطني. تقصد الحزمة بيه. الحزمة من العواد القمح او غيره. واضربها اقربة ايه? اقربة فأضرب به ولا تحمى إنا وجدناه صاغراً نعم لأبه إنه فقال لك داء جزء لي كحايل أولاً كنا أقول لسيدنا أيوك خذي بدل ما تضرب مئة صوت ولا تنهد على الصيف أنت ضربها مرة واحدة معدوب كلهم ضربها إيه ضربها به مرة في مئة مرة الجواب طبعاً يا إخوة نقول أول حاجة أن هذا في شرع من؟ في شرع من قبله شرع من قبله شرع لي؟ لا الله إذا ورد فيه شرعينه ما, ما يؤيده. هل ورد فيه شرعينه ما يؤيده. الرسول لما لك انت رح يفتدي عمليه. وانسان في يمينه. من حلف على الامين ثم رأى غيرها خير منها فليكفر. هلأ? ف... يعني يفعل الطاع ويكفر, ويكفر عن هذا ليه? عن هذا الامين. هلأ صفا? والأمر الثاني. قالوا ان الكفارة لم تكن مشروعة في عهد الامين له ايوه. ما كاش في عنده حاجه اسمها ايه في كفارات ابدا خلاص المراه تبارك وتعالى لان هذه المراه التي صبرت على مرض زوجيها وكانت معه وفيا لهذه المراه امر الله طبعا عز يفعل هذا ايه ان يفعل هذا, أن يفعل هذا؟, هذا. طيب بعد كده قالوا طبعا من الحيل برضه استغلوا شبهه ثانيه قالوا ان سيدنا يوسف عليه السلام قال كما قال فلما جهزهم بجهازهم وضعت ثقايتهم ورح لأخي فقال لك هو يبقى يوزب عليه السلام قبل عمل حيلة عشان يبقي مين أخو أخو عين فيبقى الحياة المشروحة الحياة ليه مشروحة فرصيح فطرنا نرد على هذا مريه زي الرد الأول يون هذا في شرع مين شرع من قبل لكن ليس في ليس في شرعه قبل الثاني يخبر لكن لك أن هم للمسألوا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المكسيين قال ما الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عندك وجدنا ما قال شيئاً سرط فلس الوجدنا متاعنا عندك. قال بعض العلماء الأخوة قالوا إن الله عزيزي أوحى إليه أن يضع هذا الأمر ولا يعلم ماذا سيحدث من هذا الأمر وضعه بوحيه. خلاص? ولكنه لا يادل ما تريد بعد هذا ايه? سيحدث بعد هذا ايه? بعد هذا. خلاص اخوه? <تصفيق> ولذلك طبعا ايه? هنا اخوان دعوه عمدول ايه? شيخ للسلم التامية بيقول ومداره محرم على شيء ايه. خلاص? محرم على ايه? امر الاول. تسمية الشيء بغير اسم. هو عشان يتحايل اتفان يعمل ايه? يسميلك الحق يقولك ده احنا بناخد الفوايد. فوايد اعمل الشيء مش, مش ليه بليه? يا الفوايد. يعني انت سميتها فوايدك اللي قلتها يا عمي? طب انت يا اقول ده اه يا شيخ ده ده بانجو ده? ده, ده, ده, ده مش خام. خلاص ده يسمي المحرمات بمين? اه يقولك الرقص ده فن. فن. ده مساء. وعشان انت سميتها بغدا تتحايل انت على الشرع كتا. لك ده درسا طبعا ايه اه النجوم. فأخوان عشان يتحايل على الشرع يسمى مين؟ شي بغير اسمي. ما هو بليس لما جيل سيدنا ادم والاهل اهل على شجرة مين؟ على الفلت يتحايل على مالوش الشجرة لا تنهات الله وان تأكل منها. قالوا شجرة مين؟ شجرة الفلت. لما الشيخ يسمى انت بيقول المدر الخير على ايه؟ على عمل امر اول تسمية الشيء بغير اسمه. الامر الثاني تغيير تغيير صورته مع بقاء حكمة. تغير الصورة بس. لكن الحكم الشيء ايه? نفسه موجود. هرمس? تعانواة ال ال ال الاسكار موجود. لكن انت تسميه ايه? غير بس انت سئلها اسمه كده. مشركه منظره. علي خاطر انت ايه? تحزي انسان يقبل, يقبل هذا. خلاص يا اخوة? يعني في مثلا تيلاقي يقول لك الله حسنا فلالا مثلا لأخت ثلاث فأخذوا عنه راحي في زوجتي راحي تأمد اني قلت لك أخت. وراح الأخت اللي يشوفها قال لي قال يا الله شحية الأخت من نفسها من طلوب من نفسها محزة ونبسها أخت لك هذا ملتزم لبس الحجاب لو دي الحوض. ايش ما ايه؟ اجاب ايه حط رافعها كده في كده انا باي تحت كده هو راسه انت انت سميتهم غيرت بس هل انت تغيير الصوره ده انت كده على الشر بيقول ده كلهم محترمين كلهم بيبتدوا باجاب الله اكبر حجاب على جسمك انت حجاب بيقول يعني ها حجاب حاجه أنا أخي أيضاً كنت ذهب عشان تزوج أختي أختي أختي قلتني أن أبوها معنا في المسجل ورجل صالح وعلى تقوى فالوصاً حدوزاً بنتي فهم راح نبيتها عشان بنت الرجل الصالح له قال لي أنت بنت حق طريقه على رجل وعند ربسهم من نفسه ربسة لأساً بابا ربنا على الحرية وأننا طبعاً نعمل واحد يعمل هو ذي نفسه فيه عشاء الله يا بابا انت غيرت مين? ما في السلطة اسم. يا بابا انت بتحال على الشرق. يا اما تسمي الشيء بغير اسمه. يا بابا انت اتغير ايه? تحاول تغير في السلطة عشان تقبل الحرام ده. عشان تقبل مين? تقبل حرام. يقولوا ويحكم على هذا كله باصل اصلة والعلماء. اكتب عبد الله الاصلين. اكتب. ان الاصلين يستفيد منه. حياتي. بيقول العبرة بما أضمر لا بما أظهر. آه العبرة بما ايه؟ أضمر. العبرة بما أفنور. داخل. وليس بما ايه؟ بما أظهر. لازيفهم؟ انت بتزوج ليه؟ عشان تحلها الفلاة. هذا العبرة مين؟ قدام المأزون الراجل بيكتب بزوج, بزوج شرعي. ما يعلم هذا الكلام. فالعبرة مين؟ بما أضمن لا بما, إيه؟ لا بما أظهر ده قدامك أقول الله أبنى هذا الحلاء لذلك يا إخوة قال ولو كانت العبرة بما أظهر ولو كانت العبرة بما أظهر لكان المنافقون أشد الناس إمانا عبد الله أبنى بن سنودة كان بيقاتل مع النبي كان بيخرج أخلا في القزوات وكان بيصلي وربنا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول يجب أن نرى يعني والله يشهد إن المنافقين لكذين فمش العبرة بالكلام هو؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمح لقولين يعني العبرة يصبب من؟ وحسو لك يا شيخ إن كان يصدي يصبب طب معض الله إنه أولا يسأل كن بيصدي وكأنه وكان, وكان بيجاكب معدله يكلمون في الغزوات أخوة ابن مبايب لسهلول كان بأخذ في الغجوات ومع ذلك ورأس مين؟ رأس المنافقين فالعبرة بما ايه؟ بما اضمر لا بما اظهر فبهذا قد يعني اقول الله دهنا نيت كويسة بس انا العمل يسيق لا. لازم العمل برضو يكون ايه؟ يكون وافق للصن حسنا اقول لك بس الأمر بما اضمر انا اضمد نيت كويسة بس اعمالي زيئة لا؟ احنا بيستشهد بود يكون ايه؟ الظاهر حسن من عبرة من داخل ايه برضو ايه? حسن. ودليل ذلك قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. انما لكل مرئ ما نور. خلاص? مش ما انما لكل مرئ ايه? ما نور. زيك استدل البخاري على تكريم لايه الحياة? نذكر فلنا بعض الصور للحياة في بعض المعاملات. اول حاجة بيع النجش. خلاص? نجش دخلنا ايه في الصحيح حيب ابن عمر يقول نهى النبي صلى عليه وسلم عن بيع النجش نجش ليه يا اخوة ايه معناه يعني ان يزيد الرجل في السلعة دي. لا لاجل ان يشتريها ولكن لاجل ان يغلب يعني يرفع ثمن السلعة على غير الوقت انت روكيك الناس يبيعوا انت عايز تشتريها فامتدخلت ليت الناس بيشتروا في الكاميرا. اه بكامي افوان الف خمسة او الف اشتريه. فالمهم في كام واحدة عاديين عشان هما ايه? هما العجيب مش عاديين يشتري. بس هما عاديين ايه? برفعه السعر. فهو الكاميرا ده ما تسويش ميجيني. فهو يعدو لك ميتين. ايجيتين لك لا تلتة ومية. خلاص يا اخوة? يا بدي اسمه هيك بيعي اللاكش. هو هو هو هو بيرفع في السمن عشان يشتريك ولا عشان يرفع السعر على غير الثاني يرفع على الثاني بذلك الاسلامناه عني هذه الصورة محرمه في الاسلام هذه الصوره فين محرمه في الاسلام راسخه اه تركب انت متر والحائط حاطط له اثنين معا ولا لك والله العظيم بيسعر بين الباع مش عارف ب 10 لا ها لو خدنا 10 ب فتلاقي طبعا واحد جماعة معنا لها عمد احنا الكلام ده يقول لها تبص عشان كلمتين اقول هخليها العشرين با تسمع انت الكلام هاد اسمه بيع ليه بيع النيج راسي احقف هذا عشان بس يغلي السعر على غيره هذا البيع طيب بعد كده خروره من, الـ من الـ البوع المحرم ايضا بوع ليه البوع اللتي حرمها الاسلام صلى الله عليه وسلم يقولي البي عام بالخياط. ما لم يتفرق. الا ان يكون هني صفقة خياط. اللي عام بالخياط. ما لم يتفرق. ولا بتشتير كوبالي? كله يشتير. شوف يا كويس وتوص بي. بعت. بعت. اشتريت. اشتريت. تفرقنا. مشينا. لما انتهت البيعه طب انا عايز اقول لك يا عم ان القضيه دي اللي ما ينفعش في الشرع لا تجوز طالما انت البيعان بالخيار ما لم يتفرق روحت اشتريت له طماطم وبعد اشتريت انت لقيته ايده وبعد بعد اشتريت كيلو طعم ببيع اغلى منه بعدين جيت من رقت التفت رجعته بالخيار الرسول بيقول الا ان تكون صفقه خيار يرض يعني اقول له انا والله انا بص السلع انا هشتريها بس احنا احنا قاعدين في المجلس اهو فسيبها لي كده لغايه ما في المجلس ده اروح العوضه جربها وافكر وبعدين الواحد دي. رحت ديتها للميكانيكي فقال لي يربح شقق بقى الجزء ده انا ايه رجعنا اتفقنا على ايه على في المجلس اهو المجلس اللي احنا فيه احنا بنروح نشوف ايه نبحث في هذه السالفه غلط ده اسمه غير المجلس وفي خيار الشرط وفي خيار العيب وفي خيار هلأ أخذها منا بس لو فاعل. هرجح على التفاعل. ده خيارك من اشترطني كده عليها. ليه تفاعل؟ على هرجحها. خارج تنذيس. دلس فيها بقى ايه? قال الله انتوا مع تلك السلعة دلس تأتيها. فرسول بيقول ايه? يقول ولا يحل المفارقة صاحبه خشية ان يستقي له. يعني ايه? اشتير الكاميرا دي? عنده حاجة كاميرا كويسة وكاميرا تانية التعليق بتعزي. الكاميرا تقول له من جديد. تانية الخنسة. فهو انا مسك البيزة. يعني فيها الخمسينة. من بحره مني? فاولا بحر. بعت خلاص ايه? واخده اجري. خلاص? فيجأ قدام القاضي يقول له ايه? يقول انا بعتهانه واحنا تفرقت من المجلس. بس هو ما تفرقش هو ايه? هو خلع مني. مش طب قد دي ربي قاعد عامل فلوس ايه وراح جاي يبقى الرسول بيقول ايه ولا يحل صاحب ان صاحبه خشيه ثاني هل يستقيل يبقى انت تروح تقول له ما اتفرج على السين او شوفه كده بتجي له وتجري يبقى كده ايه هذا البائع حرام لا يجوز ده حرام لا يجوز انا ده اخدي في الله بخصوص الوراثه المقاليه جابل في الصح مسلم. صيد البر, في في صيد, البر صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم. سينا اخوانا راكي الاول في الحج في طالب انتم حرم قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. حرم صيد البر ايه? بالنبي هنا البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم. يعني انا واحد غزال ما صد هليش ليالي. ولا ما صده يجوز اكل منها يجوز ان تاكل منها طيب ابن عمي عارف انا جاي مع عمر فقال لي طب قبل ما يجي فلان اصطد الغزال دي واصطد اللي في الشيله في الثلاجه لغايه ما يجي هو ايه ياكل مني يبقى هو ده الصد لمين يبقى انت اصطدت يبقى ذاتي لكن انا اصطدت لي ليه ولاولادي وشو فلان فاكلته طب لا صده نصيد البرد حالات مالا من تصيدوها او يصد او يصد طبعا في برضو من البيوع المحرمة او القدر المحرمة فيه نكاح يسمى نكاح الشغار. نكاح الشغار دي اخواني ليسمي شغار. الشغار يعني فراغ يعني. الشاغل يعني فارق يعني. خلاص? فهو واحد مع الاخت. والتاني مع مين? مع الاخت. جوزني اخت. وانا جوزك اخت. رصب رصب. ليس امي الشباب ليه? لان ما فيش ماهر. فين مهر فلانا مهر فلانا. فجعل بضع هذه يعني فرج هذه صدقني من? للاخر. وهذه اخوة نكاق ونحط ماما. في الباقي ولكم تحيب بجل. انا انا لك وبعدين كولي. تقول بس احنا عشان ما تتعشح لبدل اول كده متحالح مع الشرق خلاص؟ يعني انت تمشيلي وانا مشيلي يعني فانا ايه حاج يقول خلاص يا عم انت تجيبه عشان بس انا رغل ايه في المقابل ايه احني اتسهل معاك لا يا اخو يبقى هم فلانا حاجدوه فلانا الصداق بتاعه كده وفلانا حتزوج فلانا الصداق بتاعه ايه مستقيم الناس لاصيحه هذا ما هذه جديد الولاده ايه والله والله بده يديك ايه راس براس بيعلك عجل عجل المصاريف خالص كده هذا مكعح مكعح الشغاب وممكن عليه الى محظور خلاصيخ وبعدين اما الانسان يا اخواننا يستقيم على طاعه الله لا يابى الا ان يعصاه فياك يا كان تتحال يا كانت على, على المعصية مباشرة اخف من انت يا ده مش بالهوى من, من المعصية. لكن اهوان اخوة بكثير لذلك اقول لك عليك. بني اسرائيل اخوان اكلوا الليبن. واكلوا الصح اكل اهوان الناس. ليه ربنا ما زخونش يقرأ ده? هدول تحايلوا على الشعب. ده بيعمل عمل وبقول لك انا ايه? بيخالي يقول انا بحب الرسول. ده انا بمضح في النبي. ده احنا عمل اهان اسلامية. ده انا شيء اسلامية. انا عايز اصل الاف الموضوع بس عن طريق ايه? عن طريق ايه الشريع عن طريق شناص اليمين اتحالي. اتحالي. اتحالي على عشان الشرق مش عشان شريعي. وانا قصد مين? اصل كبس. واصل ما يجوز يخل اتحالي بسه. بس الداوات الحبارية في الوضوط. الاصل. بقى الناس عنا وبعدها ربنا يسر. وعدها ربنا يسر. ايه نصيحه اجي طب طب طب اتش 4 مش مستطره خلاص عشان لا تخطئ لا الله بدل مع تبعنا نشوفنا الفطور على العصر ودروس ليدي ان شاء الله ميعادنا امتى بعد يوم السبت بعد العشاء مع كتاب عمده الاحياء خلاص سبحانه الله انothing mis morally terminar لست тр色 عل